أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قافوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تَبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامَةُ جَهَنَّمُ ۚ مَكَانُ الْكَفَّارِ عَلِيدٌ مَن نَّعِمَ إِلَّا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 هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 وَلَقدَد خَلَقُن السماواتِ والأَبضَّ وَماَا بَيْنَهُما في سَِّةِأَامِ وَما مَسَّنَ وَما مَ السَّناامِلُغوب قَصِد عَ ماَا يَقولونَ وَسَبِّح بحَمْد رَبِّكَ قَ طُلوع الشَّمس وَقَبل الغروب وَمِنَ الليْلِ فَسَّح وَأَدْبَ رَ